قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعه قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنبي رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن ربيعه قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله الركاب هو موضع الرجل من الدابه الذي يضع عليه رجله ليصعد على دابته فكان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله والبسمة هنا تتعلق الجار المجروف بسم الله يتعلق بمحذوف مقدر تقديره حال المسمي والمسمي هنا يركب دابته فيكون بسم الله أركب بسم الله أركب فالجار المجرون هنا متعلق بمحذوف مقدر يعرف من حال والتسمية هنا على الركوب فإذا وضع رجله في الركاب مثل هذا الآن يصنع في السيارة في الدراجة في غيرها من المركوبات التي سخرها الله عز وجل في هذا الزمان أول ما يضع الإنسان رجله ليركب ليصعد في السيارة أول ما يبدأ يقول بسم الله أول ما يبدأ يركب بسم الله أي بسم الله أركب والتسميه هنا استعان بالله عز وجل وتيمن وتبرك بذكر اسمه تبارك وتعالى فاذا السنة في مثل الوسائل الحديثة الآن السيارات والدراجات ونحوها إذا وضع الإنسان رجله لينهض أو ليركب على سيارته أو على دراجته أو غير ذلك من المركوبات التي سخرها الله حتى الطائرة أول ما يدخل يضع قدمه في الطائرة يقول بسم الله ما عند الدخول يبدأ بالتسمية بسم الله أي أركب بسم الله أي أركب فيكون هذا استعان بالله وتيمن وتبرك بذكر اسمه سبحانه وتعالى قال فلما استوى على ظهرها يعني استقر على ظهرها ومثله في السيارات إذا جلس الإنسان على المقعد إذا جلس على مقعد السيارة أو جلس على متن الدراجة أو جلس في كرسي الطائرة ونحو نحو ذلك ياتي بالدعاء الآتي يحمد الله قال فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله والحمد هنا يأتي في تمام المناسبة لأن لما تجلس على هذا المركوب الذي أكرم أكرمك الله عز وجل به وسخره لك ويسر لك الانتقال عليه يجمل بك في هذا المقام ان تستشعر النعمة أن تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك ومنته فتحمد الله عندما تجلس على هذا المركوب الذي اكرمك الله عز وجل به ويسر لك الانتقال عليه إلى المكان الذي تريد تحمد الله على هذه النعمة تذكر نعمة الله عليك فتحمده فإذا أول ما يجلس الإنسان يبدأ بالحمد يقول الحمد لله ثم بعد ذلك يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آية آية, آية آية من سورة الزخرف قبلها قول تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقوله سبحان الله التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا تسبيح الله سبحانه وتعالى هو تنزيهه والله عز وجل ينزه عن كل ما يليق به سبحانه وتعالى ينزه عن مماثله الخلق وينزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب فجل وعلا له الصفات الكاملة وله العظمة وله المجد وله الجلال وله الكبرياء جل وعلا وينزه عن كل ما لا يليق به سبحانه قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه وتقدس جل وعلا عما يصفون أي عما يصفه به أعداء الرسل واعداء الرسل واعداء دين الله يصفون الله عز وجل بما لا يليق به فنزه نفسه جل وعلا عن ذلك قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلم على المرسلين بعد تنزيه نفسه عما يصفه به اعداء الرسل لسلامة ما قاله المرسلون في حقه من النقص والعيب فتسبيح الله تنزيهه تسبيح الله جل وعلا تنزيهه قال سبحان الذي سخر لنا هذا أي جعل هذه المطية وهذه الدابه وهذا المركوب مسخرا لنا مسخرا لنا الآن تركب الطائرة الضخمه التي تحمل على متنها أربعمائة راكب خمسمائة راكب تطير بهم في السماء وتنقلهم من مكان الى مكان لولا تسخير الله ما تحرك هذا الحديد من الارض لولا تسخير الله سبحانه وتعالى ما تحرك هذا الحديد شبرا واحدا من الأرض لكن رب العالمين سخر وسخر السيارات وسخر وسائل النقل المتنوعه وفي الزمان الاول والخيل والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون من هذه الأشياء التي رأيناها في مثل هذا الزمان ولهذا ينبغي على الإنسان دائما أن يذكر نعمة الله وأن يتذكر تسخيره وتفضله ومنه جل وعلا قال سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني ما كنا مطيقين له ما كنا مطيقين له لولا تسخيره لنا الآن الجمل أقوى من الإنسان أقوى من الإنسان وقوة لا تقارن بقوة الإنسان وتجده مطيع ومسالم والخيل أنشط أقوى من الإنسان تجده مسالم ومطيع هذا كله بتسخير الله وما كنا له مقرنين يعني ما كنا له مطيقين لولا أن الله سخره لولا أن الله سبحانه وتعالى سخره ومن علينا بتسخيره قال وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وهنا تذكر الانقلاب وهو الرجوع إلى الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إلى الله سبحانه وتعالى وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الحكمة في ذكر الانقلاب في هذا الموضع وإنا إلى ربنا لمنقلبون قالوا لأن من يركب دابته ويسافر لا يامن على نفسه ماذا؟ الموت بعض أهل العلم المتقدمين قال في التعليق على هذا الحديث قال وإن إلى ربنا لم قال لا يامن من يركب الجمل أن يزل ويسقط على عنقه ويموت قال لا يأمن من يكون على الجمل أن مثل تسيخ رجله في حفرة أو كذا فيسقط من الجمل فيموت قال ذلك في مثل هذه الحال في الوفاة من السقوط على الجمل لكن حوادث السيارات والوفيات التي تحصل والأرواح التي تزهق في السيارات من يتتبع هذا الأمر وينظر في بعض الإحصائيات يجد أن الأرواح التي أزهقت في حوادث السيارات لا تقارن بالأرواح التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة التي استشهدت في سبيل الله التي استشهدت في سبيل الله حوادث السيارات أرقام مهيلة جدا أرقام مهيلة جدا يعني في, في الإحصائيات لما يقال الإنسان ما يجد هناك نسبة حوادث السيارات الأعداد التي تذا فيها بكثرة مهيلة والإنسان الذي يركب دابه لا الذي يركب سيارته أو يركب الطائرة أو يركب غيرها من وسائل النقل لا يؤمن على نفسه وايضا الآخرين ايضا لا يؤمن عليهم منه فإذا ركب الإنسان بالطمانينه والتواضع والخشوع والذكر لله سبحانه وتعالى وتذكر الانقلاب فهذه كلها الانقلاب إلى الله كلها معاني عظيمة مهمة يحتاج إليها المسلم ومثل هذا الدعاء. ينمي مثل هذه المعاني في القلوب قال ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ولعل ذكر ظلم النفس في هذا المقام والاستغفار مع يعني حضر في القلب مع استحضار النعمة يعني مع هذه النعم والتيسير والتسخير والعطاء والمن فأنا ظالم لنفسي ومخصر في جنبك يا ربي ومفرط فناسب في هذا المقام ذكر ظلم العبد لنفسه وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا الله فالله عز وجل هو الغفار وهو الذي يغفر الذنوب وعلم العبد بهذا وإيمانه بهذا الاسم العظيم استحضاره لمعانيه ودلالاته يستوجب من العبد طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه جل وعلا قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك أي علي رضي الله عنه فقلت له يعني قال له علي بن قال لي علي بن أبي طالب فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين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 إلا لا يغفر الذنوب أحد غيره لا يغفر الذنوب أحد غيره فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر العظيم الأمر الجليل المقام الكبير الذي يعجب الرب سبحانه وتعالى يعجب الرب سبحانه وتعالى منه قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره نعم